اخر فقرات حلقه هذه الجمعه من ام بي سي في اسبوع مع محمد بن ذيب شاعر شعبي دخل في مشاكسات مع معظم شعراء النبطي في الخليج هذا الشاعر يثير الجدل حوله دائما ما تطارده الاضواء لعلاقته بمعظم مشاكل الساحه الشعبيه في الخليج محمد بن ذيب يقول أن حكومات معينة ترسل شعراء معينين لمهاجمته بلا مبرر ويدعم جمال مبارك ويرى أنه الأصلح لقيادة مصر خلفا لوالده، بما يعتقد أن الحرية في الخليج لا تزال ضئيلة. دائما ما يكون حضوره الإعلامي عبر منابر الشعر محاربا، إلا أنه ترجل هذه المرة برفقة الزميل فهد ابن جلد متابع. مثير للشغب منذ أن اطل على الساحة الشعبية فهو يسحرك بملكته الحاضرة دوما لا يتوقف عن رمي القنابل الحارقة يمنة ويسره دون هوادة ليسمع صداها فيما بعد في محاولات الآخرين لمجارات شعره لا يحب العبث معه مطلقا فرده قاسي ومؤلم فهو شرس شراسة الذئب مع من يهاجمه وأحن من الأم على جنينها مع من يسلمه إنه الذئب محمد ابن الذين يمكن تشوفني في الإعلام أو تسمع عن مشاكري مع الجهة معينة أو مع حكومة معينة شخص معين لكن أكد لك أنني نقيض الكلام هذا تماما حيث الإنسان مس أو قاعدة الجمهور عاوز كده يطبق جزئية منها أنا مهلهل المعنى وأنا عنتر الجيفان وأنا الشاعر الفلتة وأنا الشاعر الصيا. وهو ساحر الأفكار ومروض الكهان وعلاقته هي الجن ما هي طبيعية. في مصر الخط الأحمر في المحظور مسافة مائة كيلو من المواطن الخط الأحمر عندنا في الخليج مسافة كيلو فبالتالي هنا ففرق ذكري كبير جدا. لما أنا أحضر أمسيها وأنا أرى أن الخط لحمر مئة كيلو يعني ممكن أمشي مسافة أنا أتكلم عن اللياقة الذهنية والفكري والأدبية فعندنا في الخليج مشكلة هات لما تقبل على الرأيك بعض الأشخاص أما القيادات كحكومات أطلاقاً ما في أمير ولا شيخ تكلم معي وقال محمد أنت سويت كذا حين يكون في عتاب رقيق أنه يجب نحن بعض الأمور عشان الشباب ما يندفعون نحن ما نتطرق لها فيها أي سبت الرئيس لو ابنك يبقى الرئيس الشعب المصري بيحبه ويقولوا قدعه كويس يقال أنك شاعر نخبوي أو شاعر النخبة فأنت تجمع بين طرفي النقيض سواء كان في النخبة من الأمراء والملوك وأيضا من ابن الشارع العادي فمفرداتك معروفة وكأنك تحس بنبض الشارع لا يعني هذه شهادة منك تزاك الله خير وإطراء لا أنا أعتقد أني أحاول أعمل موازنة يعني أنا ابن بيئة فقيرة ابن بي فقيرة تكلم اتكلم عن نفسي كبيئتي اللي أنا ولدت فيها كانت فقيره جدا فبالتالي انت لما تطلع من فقر وتتدرج وتصير عندك علاقات دبلوماسيه أو علاقات سياسيه او عندك ثراء نوعا ما ماده يكون عندك قناعات جديده وقناعات سابقه القناعات السابقه تكون اقوى وارسخ في الذهن من القناعات الجديده فحاول اعمل بينها موازنه فقط لقفه فبالتالي اللي للساسة للساسه واللي للناس الاخرين لهم يا طول العمر ما عندك عماره هذه القصيده سببت الكثير من التساؤلات لدى الشارع الخليجي والتهم الشاعر محمد بن ذيب أنه يتسول لو أن ضربته يتسول أنا أرى أن الشاعر لما يعزم ويمدح حاكم يأخذ حقه من المال العام بشكل سلمي بدون ثورة دموية فأنا لما أقول يا طويل العمر ما عندك عمارة كنا ضلع من الضلعان نايت أنا قاعد أكمل فيها البيت اللي بعدها في السلك البيت الأول والله العظيم ما بها عاره ولا أعطي بس إذا بدأت أبغط لأفوق وقلوا أنت تطير رجع في العالم يا هوري ويا عربنا يوم رحت تولونا بالعلوم اللي تفرح وحيوي والعلوم محبوبي اللي لسانها ما شفتها يا هوري وبريحالي منك يا هوريو لن كلا سوف يمكن بس تجرب حظك وتعدها واجيك اجيك لكن قول قولي والبشر ترخص في عيني يوم يقفي زولك وانذكرت انك بشر والفضل لله غلي ودي اصورك لقمت اتماعي الفتنة صورت بالفيديو وصورو مهي بالفيديو اقول عساني اخرج من هذا اللقاء بقل خسائر ممكنه الله يرحم والدي كنا احنا بجيه قبل مناخذ انت بي. استزاد بالعكس الله يرحم احفظك انا او مرة حضرت قابلك وسهي الله معك. يطول عمرك جاله موكل جنة والديك